بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وصحيح الموصول بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه حول التعليقات على تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى والموسوم ب الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان right the the all the of وامتد الى الى الراوي راوينا يعيد انه المنصور الشيخ اللي في يقول الراشي الراوي السلوكي ثم متعادل خمسه الراويين الراوي عليه السلام فاستطاع على ذلك ولا ذلك الذي الله ان هذا جلالتي وامامتي ابراهيم عليه السلام كل الطوائف تلك اليهود يقول نحن اولى بالابراهيم والنصارى يقول نحن اولى بالابراهيم حتى المشركون فرب الله عليهم قوله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصارى ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم من الذين اتبعوه وهذا النبي والنبينا ادم وهذه القاعده مش في إبراهيم عليه السلام فقط بل في الكل اولى الناس بالنبي أتباع الذين يتبعونه ويهتزون في سنتهم. إنما أنا انا بحب النبي وبخالف سنتهم. سنتهم انا روحي في ذا النبي وانا رابتي محلوقه ومتوظفه وتمام التمام ما فيهاش حتى جزء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم اول الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي الحقيقي المتبوعين للسنه اول الناس في العالم الله الذين تجسون عندك لانه هذا ايضا يجي الناس لعالم استمع الناس على إمامته مثلا زي ابن باز او ابن ثانيين او الالفاري رحم الله الجميع في هذا العصر فكل يحاول الانتساب ولو اللي شافوا بعينيه مر او جلس مثلا في الحرم مر لكان من طلاب الشيخ الفلان او من طلاب الشيخ العلاني وهو على خلاف منهج فاولى الناس بالشيخ المعين او الفلاني هو من كان على طريقته ومنهج فاولى الناس بالانبياء هم اتباع الانبياء نعم <تصفيق> الله بارك ذهب مصيح ذات النار يطلع أنصع ما يكون خلاص فهذا الابتلاء والاختبار قد يحصل من هذا بالتكليف اوامر ونواهي او بالانقلات ممكن الانسان يمر ابتلاء شديد شديد جدا لا يقع عليه جبال الراسيات ليه هل الله بيكرهه سبحانه هل الله بيغضبه هو رجل مطيع رجل مطيع مستقيم لكن الله سبحانه وتعالى يصفي معدنه ويظهر فضل للناس، فترى هذا الافتراء شديدا لكن مع ذلك ويقول الحمد لله على كل حال إن الله وإذا إليه راجعون إلى غير ذلك ويصبر يصبر على هذا الافتراء فيخلص ذهبه ويذكو عمله ويظهر معدنه على الحقيقة هكذا يستني الله سبحانه وتعالى عباده بهذا لي. يتغير الثابت يميز الله الخريطة من الطيب ومن أجل هذا الإنسان يحضر حالة من جلول الابتلاء ده اختبار هتنجح ولا تفشل نعم ماذا تقلون بنا في قدر يجعلون خلفنا إلى الغالة المنور الأبنية ونحقوا أن يتباهوا الذهب والبضل والزدين ونعضيهم بكل أحد ونحق من الشمس والدين ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن ربنا أبلنا الأزواجين ودرياتنا القرة أعين وجعلنا للمتقين اماما يكون قدوة للناس ويكون متبعا ومن هنا عظم الأنبياء لأنهم متبعون وعظم الصحارة لأننا نتبعهم وعظم الأئمة الذين تبعهم الناس اقتدوا بفعالهم وأقوالهم نعم حين تكون إماما في الخير قدوة في الخير اتباع الناس بالخير تحمد الله سبحانه وتعالى هذا من الامامه في الدين وليس أعظم من هذه الإمامة شيء ولا ملك ملك ولا رئاسة رئيس كل هذا تافه عند الإمامة في الدين عند الإمامة في الدين حين يتبع الناس أقوال وأسعاد ويقتدون بهديه وسمته ودله فهذا من أعظم فضله يعني كل من يعمل بعمل ان كان على وفق السنه وكل من يتبع قوله ان كان على وفق السنه فهو في ميزان حسناتك وفي ناس قدوه في الشر ائمه الشر يتبعهم الناس في الشر فهذا عليه اثام من تبعه كذلك فاما ان تكون اماما في الخير متبعاً في الخير واما ان تكون اماما الشر متبعاً في الشر نعم يوم ندعو كل أولاهم بإيمانهم كل واحد يدعى بإيمانهم بمن كان يتبع سلمنا من <تصفيق> شوف لما إبراهيم عليه السلام اطبط بهذا بهذا الدرجة رفيعا وجعله الله سبحانه وتعالى في إماما شوف من اخلاص ابراهيم عليه السلام ومن محبتي لذريته، قال ومن ذريتي اجعل أيضا هذه في ذريتي هذا الدرجة على في ذريتي شوف تمام الإخلاص تمامتي ولهذا من تمام الإخلاص أن الإمام المتبع وأن العالم المقتدى به في الناس لا يحب أن يشبع الناس حوله وفقط وإنما يحب أن يكون عندهم من عند جميع الناس طالما انه خير وأنه دعوة للسنة فأحب أن يكون بدل من الواحد ألف مليون عشرة ملايين بالدعوة الصليبية لا أنه يريد أن يكون مرجع للناس وفقط ويغضب إذا انحرف الناس عنه ويغضب إذا خطاه الناس لأنه يشعر أن هذا يذهب من إمامته وقدره وهذا كله يخدش في الإخلاص ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى والناس عندك ويجتمعون عليك يقول وجدت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا الناس إلى علم ولدته أنا ما عنده إن جميع الناس، وكان السنه يحيل بعضهم على بعض في الفتية الثل هذا فهو أعلم أعلم به مني كما حصل في ابي موسى الأشعار رضي الله عنه لما أحال عبد المسعود في مسألة الميراث ثم قال بعد ذلك لا تسألوني وهذا الحبر فيكم لا تسألوني هذا الحبر فيكم نعم، فدعاءات السنه يحب بعضهم بعضا ويحب الواحد منهم ان يجتمع الناس على السنه علي ولا على الخير المهم يحصل الاجتماع على السنه نعم. اي لا اله الا انت من ظلم نفسه وظلمه وحرم قدرته بملافاه الظلم لهذا المقام لانه مقام سالته صاحب الظلم ولم يجده ان يكون صاحبه على ذلك عظيم من الايات والاعمال الصالحه والاوثان الجميله والشماكه الجديده والمحبه الدامده والوشكه والاناله فهي الظلم وبها المقام نعم كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى الصبر واليقين تنار الامامه في الدين أصباق ذلك قوله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتهم أبقى أنت تريد أن تكون إماما في الناس نعم كلنا يحب هذه الدرجة طب عليك بمدر الأسباب ما الأسباب؟ الصبر واليقين صبر على التعلم على تعلم السنة صبر على هذا الصبر على تحقيق إفضاء في الإنسان ليجمع الإنسان عمل وعلم، ولماذا لما تقرأ في ترجمة أي إمام آم، ما تجد فاراً قط بين العلم وبين العمل مش واحد حافظ الكتب ولكن كذاب، مش واحد حافظ الكتب ولكن تلي أظن، مش واحد حافظ الكتب ولكن حافظ حاسب، مش واحد حافظ الكتب ولكن إذا قرأه. بنفس فعل الأفاعي لا لن يكون إماما أبدا ولم يحصل ذلك ولم يكون له القبول إنما الصبر صبر على التعلم وسيل الركب فبهذا يتحقق الإمامة صبر على فضائل الخيرات وتحقيق الفضائل وتعديل الإنسان نفسه لا تنسوا الله يا أنا أصنع طول عمري كده أنا فتنجز من اي حاجة أنا فيها خسرة وحشه طلعب غير الخسرة يعني طالما أبركتين مرضك غير نفسك غير نفسك وعالج نفسك فهذا هذا الصبر. الصبر على القضائم صبر على كظم الغيس صبر على هذا كل هذا لما تحسن به إمامة الجين ولهذا قال بعض السلفي لا يطلب العلم إلا بصبر كصبر الحمار وبفور كبفور الغراب عايز تبقى امام وتنام 18 ساعه في اليوم عايز تبقى امام وتاكل 5 6 طاقات عايز تبقى امام وانت فاتح محلك حافظ صحتك الصغيره والكبير دي بتبعد بكم مديجابك الموضوع طول النهارده وتجيبه لو علمته سويت انت تقعد يا شيخ والله انا مش عارف اطبق علم, عارف أطلع علم. أطلع علم. أطلع لو مكانك البخاري واخد بالك لا ده بعلمك مش لا حصر لا ينفعش اصبر اصبر على اتعاجم اطلع المحل يديره غيره والله يا شخص بيترق يعني بيترق كاف بيترق بصور انت انت اغتمل بس اللي انت بتحصله كاف انما تعاب تبقى اشتر تاك. تاك واحسن تاك واحسن عاد واحسن لا ينفعش لازم اعطل علمك كل ده يعطيك بعض إنما لوحكي عايز كل حاجة سواء طول النهار على العربي من ساعة من يوم ينوم لغاية ما ينام مش عارف راسه من رجليه ويقول لك رجل الله يا باش شيخ لا أنا ما عارف أكوم ليل ولا أنا عارف أقرأ أردي في القرآن أنا أخشي قل ربنا غبان عليك لا تتعبقى هذا يعني محلة أسى وحزن عندك لأن المسألة لا يمكن تحصيل هذا وعدك أملك هذا على حساب هذا ما أقضت دنياك منك فعلى حساب ما يعقود من وقت فصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب ولهذا إذا بدلنا ما بدل السلف في تحصيل علمي أبرقنا وأنتجنا ما أنتج السلف مسألة هي بشتفاوك بين اشخاص المسألة هي بذل عمل ارحل زي مراحل أحمد ارحل زي مراحل زماعين ارحل زي مراحل النسائل إرح زى مرحب البخاري وستكون قريبة من هؤلاء الأقوان فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين لكن الإنسان يريد أن يكون إماما من الصبر وبدل وعلى قدر ما تصبر وتبدل على قدره ولهذا شيء الأئمة الأربعة من أدركهم للعلماء من مع أنه عصول القوة للطلب يعني شرق الإسلام ما جعل نصف كأه احد الايمان الاربعة ما جعل نفسك هذا على جلالته وعلو قدر شيخ الاسلام دون الايمان الاربعة لان هؤلاء حباهم الله الله تعالى وبذلوا ما لبي يمثله احد الايمان الاربعة زي من سبقه من الصحابه لا نعم <تصفيق> يعني اذا لما قال ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي قال الله لا ينال عهد الظالمين هل نفهم من هذا ان الله استجاب لابراهيم طلب او لما استجاب كيف هو لا ينال عهد الظالمين هذا بمفهوم المخالف لا ينال عهد الظالمين بل هذا عهد غير الظالمين ينالون هذا على قدر تحقيق الأسباب لأن استثناء فقط للظالمين لا يعني على في الظالمين فبقي المطيعون المحسنون الباثلون للأسباب على إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام شوف حرص إبراهيم ولهذا قال سبحانه وتعالى عيضة الموضع الآخر وإذ قال إبراهيم رب يجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبنيا أن نعبد الأصناع واجنبني أن أعهد لا واجنبني وبنية شان كده أدها إياه إلى نصف خبر خير للناس في جميع الأخطار في جميع الأزمان يفعل ما يحتاج إليه الناس حتى لو بعد مئة سنة مئة سنة ثلاثمائة سنة يفعل وأسس إذا كان هذا لمن سيأتي بعد احنا النهارده نقدر نبني مجمعات ونبني محد عارف بعد كده يبقى إيه انا عايز ادخل مسجد ده في انصار السنه واضيفه مش عارف يمكن بعد كده القوانين تتغير ويبقى صعب مثلا انا عاوز مثلا نأصل في بلدنا العلم الشرعي عشان يطلع عندي طالبين ثلاثه اربعه محدش عارف يمكن الشيخ اللي في البلد يموت يمكن يسجن يمكن يحصل له مانع يبقى في عندي كواتر هو ده الصح هو دي محبه الخير للناس محبه السنه ونصر السنه ولهذا السنه رحموا بين الناس تحت ظلالها الفوارق في الأزمان والاماكن فاخوك في الصين الذي يدعو الى السنه اخوك تحبه تدعو له واخوك في عصر مضى من مئات السنين الذي يدعو الى تحبه وتزكي منهجه مش تدور على فين داعي السنه من دعاة السنة بس طالما مش على منهجه أو على طريقته أو على طريقة شيخة المعصرة أو في جماعتك المعصرة هذه اللي ابتلين بها ناس الله عز أن يرفع هذه من بين المسلمين هذه الحزبية القاتلة وهذه العصبية المقيفة حتى أصبح الواحد يغالط نفسه يغالط نفسه إذا عارف إلا هذا من دعاة الخير ومن دعاة السنة ومع ذلك يقول اوعى طروح هو تروح ده كذا وده كذا وده وهو يعلم أنه يغلق نفسه وما حتى لك يسجد ويك ويجي يقرأ وتشنك في الصلاة بتشنك على إيه عليه على إيه يا رجل سبولة بقى من الساد لا داعي السنة حتى لو قلتت في مئة مسألة ادعو الناس اللي هو, هو داعي خير وداعي السنة لازم يعني يكون على وقت خروف قاعده يعني لازم وإلا الآدم من الناس اللي بيشد من الناس اللي كفر والمخفراتية ولا ليه ليه ويتناقل الناس الكلام مش الناس مش مش عموم الناس لا طلاب العلم اللي بيحكي بالله وبيصوم بالمهام ولكنه يغفل قص أو القاعدة التي بها تنتشر السنة. لازم تنتشر السنه بالكتاب اللي انت بتدرسه لازم تنتشر السنه عن طريق شيخك اللي انت هتعينه عليه لازم يعني اخذ الاوامر لازم ما احنا اخذنا الاوامر من 1400 وربع مسنه لتبينونه للناس ولا تكتمونه لازم يعني نمر من نفس المجرى لازم حسبيه مقيسه عصبية بغيضه اصبح اهل العلم يقاسون بها ويوزنون بها ميزانك انت بس ميزان غيرك لا باطل وميزان غيرك يقول اه ميزاني بس وميزانك انت باطل وكل واحد يعمل له ميزان بكفتين هو حر دين يعمل ويهزم براحته مين اللي عامل كيف ومين اللي قال كيف اننا رجل واتباع جماعه اتباع الرجل هو النجس عثمان واتباع جماعة هم الصحابه من بعد امر بقيس باحسان فوار سيؤا هؤلاء سبحان الله اذا ما جاء هؤلاء العلل قصائهم يوم القيامه يعمل ايه واذا ما سئل عن صد عن السلمه طب بتصدع عن ايه تعال شوف اسمع روح للمشايخ شوف بيقول ايه يا ولد صحح يا اخي لو كنت محبا ونصيح وفي حاجه انت غلط مفيش حد اصلا من الغلط صحح يا اخي لو كنت منصحا قولها بشكل لو سمحت كذا وكذا عنده خير مية في المية وعنده سلبيه 2 في المية 3 في المية يبقى أن الناس في 98 وإن قادة الشريط أمثاله هؤلاء لا ينفعونها أمثالي شاي يعني يا ريت أنت بتصدى عن اللي بيدعو للسنة 97 في المية في جنوة مثلا وانت تسجل الناس وتسعين في المية ده انت قاعد في فهوفه بضغمات قاعد في بس بس قاعد 3 أربعة عيات حواليك وثلاثة يصوله 133 -13 في الناسه بس هو ده من هذا؟ فين المقعد اللي ليس بجوار هؤلاء العلم اللي ليس بسبب عنه؟ فين مقعده؟ حين مقعده؟ في الدعوة إلى في التصنى؟ فين؟ فين مقعده في دعوة إلى الحق؟ فين؟ فإبراهيم في عليه السلام يقول وجنوبني وبنية المعبودة الأصلاة أول ما اعترى إيمانك قال من زرياتي دي مهان يا اخوان لازم نتربى عليه لازم نتربى على المعاني بقى رايح في ساد رايح في الناس فلافه جهنم ورايده تكبيري مش عارفك والله بقى غلط بلغك بلغك يا ابني لو حدتك ابن, ابن لهيعك ما تاخدش الكلام اللي لا يدركه فضله احد منكم وانا مين ابن لهيع انا احنا انت مغرط ولادها حاجه الحسين ابن لهيع ما يقص به احد بلغت بلغت ماذا بقى الموفق ولا بلغت المسلم بلغت بسوء الضل لازم ربا بقى لازم مش هارف يا أخواني ليه صعب ان احنا نقول يا جماعة نجتمع اكتبوا السنه فهم سنة بالصالح وكون لنا في حبيبنات متى موافقوا الحق فان اخطأ بعضهم ان كانوا مكتبع فانك لا ترأي فيه الى الولادين لانه ما له جفعوا اليه فانك مكتبع يستهل نفس الشريعه تحذر منه أو سني ثلفي معطابة رجل عالم يبقى أنا أشهر خطأ يبقى أنا أسدت المتى يبقى أنا أوجهه وأنفحه بيني وبينة ما يكونش آخر واحد يعلم خطأه ما يكونش الشيء بعد ما ينتخذ مجراره وعلى كل المواقع سربة ولما تروح بأخصى المعمورة ونجدار يسمع قال لا أنا جاء التكثير ينتكثيري به هذا روش يقول فلان الظهر قطب باي قلت له قضي انا قلت له ايه هو تعرف يعنيه قضي يعنيه قطب. تعرف مصطلح بي وهذا يتعين على اهل العلم الا يسمع لأحد الشيخ الذي يفتح ادامك للطلاب يبقى خسر خسر ولا يتحمله أيضا خدنا لأحد ولا يجعل عقل مصيحا لأحد إنما اسمع أنت الله اسمع بنفسك سمع ما بدلك النساء رحمه الله تعالى كان هذا الرجل رجل مباركا من, من الأئمة فكان هذا الرجل النفاق ترى البهجة في وجهه والنظره نظرة الصنة ونظرة الحديث فقال قوم والله ما تكون هذه النظرة إلا لأنه يشرب النبي مش حاسس في ناس كده مش عاجب حاسه يعني حاسه بشكل ان ربنا ينن على واحد بالقبول في شكل الاسام برضو لا شكل وغير اروع تبدا يشرب النبي هذا ذكر ذلك بترجمه رحم الله تعالى ف واحد طبعا مين اللي يهاب مين اللي يجروا ان النساء المسائل بتشغل بال الدنيا ولا ده لكن تكلم واحد إما عن طريق سؤال ولا طرح المساله امامك عن حكم شرب النبيذ وكذا فاجاب النسائي انه لا يجوز شرب النبيذ لا قليله ولا كثير فتبين لهم انه ما كان يشرب النبيذ ومع ذلك النسائي رحمه الله تعالى في ترجمته انه مات مقتولا رحمه الله تعالى مات مقتولا بسيف الخوارج النهاردة اللي يزاهد في آه السنة النهاردة مش هم العوام ولا هي الحكومة إخوانك الذين يقولوا السنة دعوا التباتي السنة مش الحكومة اللي فتحت القنوات واللي بتقول ايش العديدة وزيئ وانت والله قلت وزيئ عفنك ولا الحوادث اللي يطرح بها هجوم الشيخ فرح بيه الحوادث وفاجئ اسمها حوادث من المشايخ وطلاب العلم والناس بقى انعكفت على العلم وقيام الليل اللي بدأ الشيخ ما مرحلوش ليه ده راجل شيلوه قوي ده كويس لا سيبك سيبك منه لا مستني ثم كما قال تعالى ولو بجمع على عباده ابراهيم عليه السلام وهو هذا الحيث الحرام الذي جعل اصله امه بضكان الاسلام حارقه للذنوب والبادات كثير من بيده اذا اعوذ به عباده الله. <تكلم> تروح في المقام ده مقام يقلك مقام إبراهيم عليه السلام طيب إحضار من جمالات كيف على اتباع عليه السلام هذه الإيمان ولا <تكلم> الله أكبر قابلت واحد مرة لا شبعان من البيت الحرام لكي الحمد لله انا حديت مره وما عدتش عايز اشوف البيت الحرام بالعكس شوق الذي لم يذهب ليس كشوق الذي يذهب كل ما بروح كل ما اتعمق اكتر وجعنا كده من الناس تاهوا نعم حتى ينصر التنابات نعم فلا ينفر صيدك حمامك تيجي على راسك تيجي قدامك ايه واحد يمناه وليهذا يجعل قتل الصيد في الحرم جريمة فيها الفدى وفيها الكفار ايه دي شيء حرم آمن كل من يدخله آمن حتى الطير حتى كل شيء آمن إلا الفواسط كما قال الفاطران يضطل في الحلو والحرم خمسه من الفواسط يختلف الحل والحارم حديثه بالصلاح حية حية عقرب حدأ غراب فأر أقتل على طول لخبفه حتى العلماء قالوا في من أحدث حلثا يستوجب حدث ثم أوى إلى المس وعث المسجد حرام نطلعه نجيبه ونقمن نطلع الحد ولا لا قالك لا ليه ما نعمل ايه لك اضطروا الى اضيق حال اضيق معيشه يجي يشتغل ولا شويه يدخل مطعم شويه طيب خلص فلوسه طب مثلا ان الضره دي اشتريها عشان اجيب اكل لا مشتري منك يوم يزهق هيعمل من الجوع يوم يطلع من المسجد الحرام نقول نمسك إلا من أراد التخريب في الحرام أراد التخريب وأحدث في المسجد الحرام نفسه. ففي فرق بين من أحدث خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم وبين من أحدث في الحرم لأنه ممكن دي وقت أنا عارف وما تقول طيب وما للجماعة يرزقون في الحرم مش عارف إيه وكذا في فرق بين من أحدث خارج ثم أوى وبين من أحدث بهذا اللي أحدث خارج الحرم ما يستوجبه حدا ثم أوى إلى الحرم هذا يضطر إلى أن يصدق إنما اللي أحدث في الحرم نفسه انتهت حرمة الحرم فلم منتعز له إيه حرمة انفسه قنابل قنبل امسك اسلحه أسلحة يستولى يستودع المسجد الحرام. امسك بيسرق من الحجاج بيت الله الحرام داخل الحرم امسك لعكس النساء في الطواف امسك أماه يقول لهذا يجب على وفق الاه وفق القواعد الشرعية وتطبيق الشرع إذا فرق فرقين من أحدث خارج الحرم سماوة ومن أحدث داخل الاه الحرم ودقيقة كل من انتهك حرمة شيء فإنه لا حرمة له اللي ينتهك حرمة السنة ويحتاج على السنة ويسوف بالصحابة في السنة فهذا لا حرمة لها ما تجيش بها لما تذكر اسمه مثلا تقول الله يا أخي ويعمل أحسن يعني ما ينبغي أنك تذكر مسلما بسوء وما تذكرش اسمه لا أصداع انتهت حرمة نفسه هو اللي على الصحابة دقي هذا حرمة عندنا يصرح لإبداع الصحابة وتجي انت من منه مثل نظر وإذا ما تجيبش اسمه عشان هذه حرمة المسلم تبقى حرمة الصحابة أو ليه يمتلك حرمة الأئمة العلماء زي البخاري أو المسلم أو كذا تيجي انت حينما تبين أمره للناس وتذكر اسمه تقول والله يخص يطرق الأمر في يعني هذه حرمة مسلم تابه البخاري مش مسلم تابه مسلم مش مسلم مش أئمة تزيد حضو طبيب مزيد والطائل في السنة الحقيقة يبا هذا يرحبط منه فلي قاعدة كل من يمتهك حرمة حرمة فان حرمته ابيح نعم الله اكبر مش بس حرمه البيت ده حرمه اهل البيت وهل امه في حلها وترحالها الا لانهم سدمتوا البيت حتى وصل الامر الى انه لا يجوز لاحد خارج قريش ان يطوف بالبيت الحرام الا في ثوب قرشي ما ينفعش تجي انت من اليمن تطوف استقدر ثوب قرشي طوف فيه دون في الحمص اهل التعبد دون ما ينفعش الطوف بثيابك أنت التي تلصفت بها آساما وظلما وعدوانا لازم تستاجر ثوب قراشية تطوف به. لا تطوف بثوب قراشي طيب كل الثياب استؤجرة ما عادش ولا ثروف ولا عايز أطوف تطفع ريالا تطفع ريالا ولا تطف بثيابك الذي أتيت به حتى النساء وتطوف المرأة عريا وتضع يدها على فروجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما يظهر أو يبدو فلا أحله هذا لما كانت قريش فنعبده رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع ومن من لإلى قريش إلى في مرحلة الشتاء والصيف بعد ذكر صورة السيف أهلك الله سبحانه وتعالى أبراهم وكذا وجعلهم أمناء كعطف مأكول لإيلة قريش الى في من الشفاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمانه من خوف نعم ما يقولون <تصفيق> ما يصنعون من غاية معين مور مصيري. والخير يقولون من عمل، يعني إما أن يكون مراضب بالمقام إبراهيم المقام المعروف ويكون معنى مصلى يعني محل للصلاة فيصلي الطائف خلفه ركعتين وهذا دل على حديث البخاري لما قال عمر لو اتخذت من مقام إبراهيم أبو صلى الله القول وتاخذ من مقام إبراهيم أبو ولهذا يشرع للإنسان حينما يطلب من ويأتي المقام أن يذكر هذه الآية يقول واتخذ المقام مقام إبراهيم أبو صلى وهذا عليه او أو يحسن الأمر الثاني وهو أن يكون المقام مفرد مضافي يعم مقام إبراهيم يعني جميع مقامات إبراهيم في المناسك والمشاعر كلها طيب نصلي عند الدمراخ وقال لك لا يبقى هنا مصلى معناه معبدا يعني متكل الايه للعباد والقاعد عند المفسرين انه اذا لم تتعارض الاقوال قال احدهم يدخل في الاخر ولا في بين الاقوال ان الايه تحمل على الجميع طالما فيش تعارض يبقى نحمل الايه على الجميع يبقى نقول جائز أن يكون القول الأول وهو مصلى فنتخذ مقام ابراهيم المصلى مصلى ركعتين الطوار ونحن نتقل في هذه الآية وايضا نتعبد الله في جميع الشعائر، ونحن ندخلنا في هذه الآية يبقى صادم أن الأقوال لا تتعارض وأن بعضها يضمن بعضا فنجري هذه المعاني كلها على الآية أو على النص هذا عند العلماء، نعم في في الى في عشان كده احنا بنستفيد من الايه ديت حاجه حكما فقيا ايه هو الزحام وقد امتلأ صحن المسجد وفي وسط الناس المقام طيب أين نصلي؟ نصلي خلف المقام لقوله تعالى وتاخذ مقام إبراهي المصلى ولا نصلي وراء لقوله تعالى للصائفين المكان هذا من حق من الان هو من حق الصائفين وعليه اطلع هناك سمت عطل صلي براء في أعلى المسجد ولا نصلي هنا لأنه خاص بنا فنقدم الصائفين نقدم الطائفين لأن أصل هذا للصلاة حول الكعب كثر الطائفون يبقى وراء يبقى العيد يصلي ما يجيش فصل ما يجي الصلي عطل الطائفي لكن يوت مع هناك يصلي في أعلى في أعلى المسجد ولا يخرج بهذا إن شاء الله عن وتحذو مقام إبراهيم مصلى ولهذا هنا قاعد العلماء قائلة ذكرنا لكم من قبل وينافع وهي أن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكانها وزمانها هتصلي هنا يجي ناس تشيلك من المكان يرجع تاني توقف يجي ناس شيء ثاني أي صلاة هذه اللي تصلي بها الخشوع ولكن إذا تراجعت إلى الخلف معتفوا حيث لا زحام أديك الصلاة بخشوع إذا ارجع وصلي بخشوع فالنظر إلى ذات العبادة يقدم على مكانها يجيز هو أتقول المقام بالضبط لا هذا إذا لم يحصل فعرض مع ذات العبادة نعم <تصفيق> دولاتي <تصفيق> ونامي اراكم التي ظلمت وتظلمت كثيرا وظلمنا السنه الدنيا قبل الذين ان هذه الظواهر هي سبب جلب القلوب الى الليل ويصارع مواقف جراء هذا الاتهام من ومع الحرارة <سؤال> من المشيط لجعل الله مجدداً مهاماً وارضوا أنثمهم من انواع الحكرار ثم قيل عليهم المسلامه هذا الرعاة من المدينة الأسئلة العطاء بإذن كان الرعاة والدول في الإصلاف أجاء الجوارات وهم المطيئات جديد الضوار هذا القدع أمام الضغط يوضيه من في الضغط المشاكلة من ومشاكلة ومشاكلة ومشاكلة اللهم صل على محمد أجمعه كلهم مسلمهم ومجاهديهم اللهم صل على سيدنا سيدنا علي بن ثم أرسله الله إلى النبي ثم أرسله الله إلى ثم ثم ثم ثم إلى عجالة الأنسانة لذلك يعني رضي يبريم عليه السلام يتأدل مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر لما طلب أولا الإمامة بالذرية قال ومن ظلم قال لا يزال عهد الظالمين فاستثنوا فهنا قال وارزق اهله من الصدرات من آمن منهم بالله واليوم من الاخر لكن أيضا وقيت هنا في موضع العموم قال ومن كفر لأن الرزق هذا من موجبات ربو سبحانه وتعالى ومن ذاب في الارض إلا على ما فهو يرزق الجميع لكن يرزق الجميع أما المؤمن فيستفيد بالرزق ويتنعم به ولا يحاسب عليه وأما الكافر فإنه يتنعم به في الدنيا متاعا قليلا ثم إذا كان يوم الخيامة عذب على هذا النعيم ما صنعت فيه ما عملت فيه هل شكرت يبقى يحاسب عليه يبقى وفي الحقيقة عذاب عليه عذاب عليه كل أكل بأكل الكافر يحاسب عليه كل شربة يحاسب عليه كل نعمة يحاسب عليه أما المؤمن فلا ولهذا قال سبحانه وتعالى قل يا إلا امنوا في الحياه الدنيا خالصه اليوم الخيام أيوة بس يعني خص بالرزق المؤمنين فالله بينا لو سبحانه أن الرزق عام للكافرين والمؤمنين هنا قال رب اجعل هذا بلدا أمين معين في سورة إبراهيم اجعل هذا البلد آمين قالوا بأن البلد هنا بلد نفسه ولي لم يكن قد رفعه وأبرزه وبناه أما هناك فقد بناه لهذا قال هذا البلد الذي أمامه أصبح أمامه الآن أصبح أمامه مبني هناك أما هنا فلم يكن لأنه بعد ذلك قال واذ يرضعوا ابراهيم القواعد يبحر الدعاء هنا لم يكن قد رفع البناء أما هناك قد رفع طيب نكتفد بهذا القول.